حصريا على موقع تي جي تيوب. للصداحة والحقيقة علقتني بدقيقة شغل لي حبك حواسي شعل بقلبي حريقة ما أعوفك ما أعوضك لو ما كانت ظروفك قدر عشكي يا عينيك قلبي يرقص بس يشوفك هسا هسا أبقى هسا تسمعني بقصة كل العالم يحكي بيها يلا نبديها بركزة هسا هسا أبقى هسا تسمعني بقصة كل العالم يحكي بيها يلا نبديها بركزة مغرومه بقاني مغرومه يا قمر ليلي ونجومة كربان سحرك جمالك كانك لوحه برزو بقشوعاني راح اشيلك صعبنا لاقي بديلك راح قدام عمري سهرانه انا حبي سوريًا على موقع جي كي يو دوت